انطأ ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وصأر تال الركام إن تضأ لحلمنا أو تناثر في الزحام انت ولا ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعث ركبنا واستارت للركام انت ضاء الحلمنا او تناثر في الزحام عندها نال الجبال عزمنا انتم مدى للعلى نسعى جميعا نحن صناع الحياه عندها نال الجبال عزمنا أنتم مدى العلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة لن تحاصرنا الأموم فقرنا لا لن يدوم زرعنا واتجرنا أو صنعنا ما نروم جهلنا ينزح حتما لن تحاصرنا الهموم فقرنا لا لن يدوم إن زرعنا واتجرنا أو صنعنا ما نروم جهلنا ينزاح حتما إن تلقينا العلوم عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى للعلى نسعى جميعا نحن صناع الحياة عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى للعلى نسعى جميعا نحن صناع الحياة أمتي فاستبشري وامسحي دمع لساة ورسميها بسمة رغم آلام عسى ان يعود الفجر فجرا كي يغادرنا المساء امتي فاستبشري وامسحي دمع اللساء ورسميها بسمة رغم آلام عسى أن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 نحن صناع الحياة عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة